الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سئل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أيما أفضل طلب القرآن أو العلم فأجاب رحمه الله أما العلم الذي يجب على الإنسان عينه كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علمها وهو إما باطل أو قليل نفع وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والقرآن فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادره والتقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثمت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظة لم يكن من أهل العلم والدين. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين.